القول قول الصوار كي تسترد المظالم حتى الاراد يسامو رسول اهل العزاء القول قول الصوار كي تسترد المظالم حتى الاراد يسامو رسول القول قول الصوار كي تسترد المظالم حتى الاراد يسامو رسول اهل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 ساموا رسول اهل العزاء فالقول قول الصوار كي تسترد المظالم حتى الاراد ساموا رسول اهل العزاء نحن الذين بنينا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 مور سبغ وذلو كل ظالم حرباً على كل حرب سم لكللي مساالم سلمن لكل ممسالم الصواركيت تسترد المظالم حتى الاراضي نسامو رسول اهل العزاء القول قول الصواركيت تسترد المظالم حتى الاراضي نسامو رسول اهل العزاء واليوم دلت رؤوس واذعت كالسوام تبا وتبا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 قول الصوار يتسترد المظالم حتى الاراد يسامو رسول اهل العزاء فالقول قول الصوار كي تسترد المظالم حتى الاراد يسامو رسول اهل العزاء